صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يسألونك عن الأنفال Qul lilla fäl och lilla hivarosul. För att ta kolla Wa ha asliho detta benikum. Och alltid kolla ha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 Kanna majosa, kunna i lalmauti och humjom. Och i det jag dukomulah och وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين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 Oma جعله الله إلا بشرى ولتطمئن in قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم äthi och ikomungas ämneten minu och enesl alaikum och enesl alaikum mina رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا så alqīf i qulūb al-läzīn kafar al-rūb, fāḍrībū fāuqal aʿnāqī, wāḍrībū minhum kulla bannan. Dåligk bēnnahum šāq. Qullāha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 ان كفر زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يوم اذنه دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فَقَدبَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ min allah أواهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِير فَلَم تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ الله قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رميت وَلَكِنَّ Allah ramma, viljubli i de eviga. Minu blå, anpassa. Inna Allah sämig allim. Dålkom, och inna Allah mohin لَاسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِذًا تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُدُّوا نَعُدّْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ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 och att du vet att Allah är tillbaka mellan den och hans och hans, och att han واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أي يتخطفكم الناس فأواكم فأواكم وأيدهكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.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 ان الله عبده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا ان كم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكرون بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويُمكرون ويُمكرون الله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 وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء او تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون порядτί reddet innan debido ligna kommuner jeweller chegl отправri descriptat Har League eh hefhet odолen والذين كفروا som جهنم till Jannah, men de är upphöjda. Allah urskiljer det skamliga från det lyckliga, Fyrekmه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن och för att du har gått sunnatulla och och gå till och hum, att ta För om att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 شيئا فان لله خمسه فان لله خمسه وللرسول وذل القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم امنا Och vad vi har lagt på våra ägare, vad vi har lagt på våra ägare, på وَلَوْتُمْ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدَوَةِ الْقُصْوَى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا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 يا Ya أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 2. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا Inna Allah är med de särskilda, och de inte blir som de som har lämnat sina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 fålma tåät. Fålma tåät. Fålma tåät. Fålma tåät. Fålma tåät. Fålma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 وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيمُ Eli kom välja sedan fra ossifrån och att Allah är ett bra för Kristallets för Jesus. Ködpunkterade till turnets och Inna allaha qawiyun Shadeidu al-iqaab Thallika bianna allaha Lam yakumu vayira nirmata Anramaha ala qawmin Hatta yugayiru Hatta yugayiru ma bianna فَسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَذَّبَ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ och vi blev slagna i allt vård och alla var skuldrar. Det är synd att de الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإن Ma tathqafna hum fi al harb, fa min qoumin Och han älskar inte de som är kvar, och han beräknar inte de som har kastat sig وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنفقوا مِنْ شَيْءٍ Säbel till Allah, yuffa i lykum, yuffa i lykum, och er, la tuzlamun. Och ingen har förslag, ingen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 Laua, för att jag har en liten förståelse för att jag har en liten förståelse för att Ya ayuhan Nabi, hasset Allah och man att följer dig från de Ya ayuhan Nabi, han kom 20 sabrorna yglbom 100, och i er är 100 som 1000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 ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض Tredo några den här, och Allah viller det andra. O Allah är allhugger och allhugger. Om inte en skrift från